الذين ولا يزوج الظالمين إلا خسرا. يا رفض القرآن قوى أنت القوي وكلنا رعساه. يا رب القرآن جبارك الفلحة. أنت الغضي وكلنا فقراء. يا رب القرآن واحد فصلنا كي لا يفرق بيننا لا عزاوه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل السمع لا يفضل ميت بالله كانت له أجر أعظم عن صلى الله ومن وسلم ومن ثلاثة صلى الله عليه وسلم لقد قتل من الإسلام نعيش معرور الحظ والإيمان مع صلى الله عليه وسلم آيات البعينة من كتاب الله صلى عليه وسلم يدعى العالم القرآنين الضعيم قضيلة القرآن بعد الشرقه النوماني آخر الداخل الإزام العربي العالم الاحلام كله كله كله, كله, كله خريفة، خريفة. في وسط مدينه القاهره الله помовля. Аура совсем. in Whoa, whoa, whoa. Bye-bye. a oh. You. Mm -hmm. Good. I be خاله Thank <laughs> you. الله <تصفيق> طوار. ما شاء الله حالك المولاي يوحن هدايا يوحن هدايا حلو يا حاجة ووهبنا لها مولانا كيزا روحن هدايا حلو يا Why, who?